التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله الساجدون الآمرون لحدود الله وبشر المؤمنين, وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يتغفروا إلى المشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أص ابو الجحيم ولم كان اولي قربات ان دعى ما تبين لهم انهم اقحاء رجيم وما كانت استغفار ابراهيم لابيه الا عن مَوْعِدَتُهُ وَعْدَهَا إِيَّاهُ وَمَا كَانَ يُخْفَى إِدْرَاهُ مَلِئَ الْأَرْضِ إِلَّا عِنْدَ مَوْعِدَتِهِ وَعْدَهَا إِيَّاهُ وعدها تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إِنَّ ٱللهَ رَحِيمٌ لَّأَوَّاهٌ حَلِيمٌ إِنَّ ٱللهَ رَحِيمٌ لَّأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَ يَقُولُ وَمَا كَانُم كَوْنُوا فِي ظِلِّ فَقُمْ فَمَن تَعْتَدِ فَذَاهُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ حَافِظٌ لِشَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ الله بكل سيدنا علي ان الله له ملك السماوات والارض ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت يحيي ويميت وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا تَسْتَغِيثُونَ إِلَّا اللَّهَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَمُه جينَ وَأَ صار الذيَة تَذَعُ نقَد ت مهُ عَلَ بِ وَُّه جينَ وَ ص الذية تَذ ساعة الْع رَأَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَذِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِذَا هُمْ فِي سَاعَةِ الْعَذَابِ إِنَّهُ بِهِم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ